Allahu akbar, Allahu akbar Shadu an la ilaha illa allah Ashadu an muhammad rasulullah Hayy ala al-salah Hayy ala al-falah Qad qamati al-salah Qad qamati al-salah Allahu akbar, Allahu akbar لا إله إلا هو استوى سوى صفوفكم وتراصوا الله أكبر الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها المزن لَا إِلَٰهَ إِلَّا قَلِيلًا نُصْفَهُ أَوْ نَقُصَّ مِنْهُ قَلِيلًا أَوْ زِدْ عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا إِنَّ سَرَقِ عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا إِنَّ نَشْأَةَ اللَّيْلِ هِيَ أَشَدُّ وَطْأً وَأَقْوَامُ قِيلًا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 وَذَرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِي النَّعْمَةِ وَمَهِّلْهُمْ قَلِيلًا إِنَّ لَدَيْنَا أَنكَلا وَجَحِيمًا وَطَعَامًا ذَا غَصَّةٍ وَعَذَابًا أَلِيمًا يَوْمَ تَشْفَعُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيبًا مَّهِيلًا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 فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا السَّمَاءُ فُطِرَتْ بِكَانَ وَعْدُهُ نَفْعًا لَا إِنَّ هَذِهِ تَذْكِرَةٌ فَمَن شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا Allahu akbar Allahu akbar Samia Allahu liman hamidah Upp كبار كبار الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان ربك يعلم ان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 علمن سيكون منكم مرضى واخرون يضربون في الارض يبتغون من فضل الله واخرون واخرون يقاتلون في سبيل الله فقرو ما تيسر منه واقيموا الصلاه واتوا الزكاه واقرضوا الله قرضا حسنا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّنْ خَيْرٍ أن تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ هُوَ خَيْرًا وَأَعْظَمَ أَجْرًا وَأَسْتَغْفِرُ اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ اللَّهُ